أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنبي إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوبي أحبك لا أريد النافع إلا ما قضى الله فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه أحبك لا أريد نافع إلا ما قضى الله فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه ولا التعظيم يدفعني فما عظمت إلا هو فحسبي مخلص في الله يلقاني وألقاه يل القى والقه احبك يا اخي في الله حبا يحتوي قلبي لان الله مولانا يجازي الحب بالحب احبك يا اخي في الله حبا يحتوي قلبي لان الله مولانا يجازي الحب بالحب وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش ذنبي إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب أحبك يا أخي في الله غفارا لتقصيري إذا محلو لك الوجدان تغمرني بتنويري احبك يا أخي في الله غفارا لتقصيري إذا محلوا لك الوجدان تغمرني بتنويري وتهدي الغي من سعي بتسديد وتدبيري وتهدي الغي من سعي بتسديد وتدبيري وتقطع سبل شيطاني بتهليل وتكبيري أحبك أحبك أحبك يا أخي في الله لعل الهنا الرحمن يؤوينا إلى العرش إذا ما زرتني في الله تبغي الأجر إذ تمشي لعل إلهنا الرحمة يؤوينا إلى العرش إذا ما زرتني في الله تبغي الأجر إذ تمشي إلي بصالح الأعمال لا بالهجر والفحشي وتلقاني أخي بالسلم لا بالسوء والبطشي إلي بصالح الأعمال لا بال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 أحبك يا أخي في الله حبا مثل ما نفسي أذل إليك كي ترضى أرفع بالرضا راسي أحبك يا أخي في الله حبا مثل ما نفسي أذل إليك كي ترضى وأرفع بالرضا راسي لأن رضاك من ديني وسعدك جالب أمسي فتلك شريعة المولى إله العرش والكرسي لأن رضاك وسعدك جالب انسي فتلك شريعة المولى إله العرش والكرسي إله العرش والكرسي وحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب